جابوا بنات المصطفى حسر على جمال الله جابوا بنات المصطفى حسر على جمال ما بينهم زناب تصب الدمع يلي هر الجمل دا بشتحني بتل البو عايشاب قلبي لا تنوه تنفت مرايرنا من يحك على, على حسين ومن تنتحب تجاوبها نسوان وطفا آه يا جينب يا جينب يفد للسخور القوي يا, يا, يا كل شاع ايه والله كل شاع من نوحي اشتعثار مطيئة مثلش حزينة معلقينة في البرية بعد الخدار والصان حسر فوق الأجمع آه إنه يا حزينة من وينك يا حزين من وين يا هيك تنفط شمع لا انيني يي يي يي يي يي والله زايد على نوح الحمايم في حنينيك بعد الخدر والصا عشر فاقل أجمع تقول ضيعني ابن أمي بلوالي غريبة ايه والله غريبة يا غريبة لا بلد عندي ولا أهل يمي غريبة غريبة اشدعوا عني أعلم طول الغريب جنت ركزنا بعدها نشوان واطفاء خا يا خا عليك ليش الكفر من عوني لا الكفر من عوني ليش عيوني من تدمع ابكعب الرمح ضربوني اي, أي الرمح ضرباني ضرباني. الدعاء الدعاء. يا يا بكعب الرمح ضربوني خو يا غرباني بتدعى على سلك الدهر بدي قول وجهاني أحق اللي شطر مرحب وبد يا علي وادهاي يا, يا, يا, يا أشد عندي الشب من الموت وادهاي يا يا يا ياخذي أنا بجبتها قوم ودها يا تروح للطاغيه للطاغيه هدي زينب ومن قبلك كان زينب بفنى دارها تحط الرحال